والثلاثم. وطبعا في الدرس الماضي تكلمنا على حرف واحد من حروف الجوازم وسبق أن ذكرنا أن الجوازم تنقسم إلى قسمين قسم يجزم فعلا واحدا وقسم يجزم فعلين وهذه الأدوات تنقسم باعتبارات كما سياتي إن شاء الله ويمكن أن نقول هذه الادوات تنقسم إلى قسمين قسم هو حرف باتفاق وهو الذي يجزم فعلا واحدا والباقي على جهه الاجمال اسم لا نقول باتفاق لانه سياتي ان شاء الله انما يجزم فعلين منهما هو حرف باتفاق ومنهما هو حرف على مدار سبويه كما سياتي ان شاء الله في أبيات يقول فيها صاحبها يسائلا عن أدوات الشرط فصغى لما أقول ففهم بسطي إن حرف باتفاق إذ ما للإيمان. وعند غيره للأسماء طولا إلى آخر الابيات التي ستمر بكم إن شاء الله تبارك وتعالى على كل درس الماضي تكلمنا على لم وذكرنا أن حرف لم يجزم الفعل المضارع واننا عندما نريد ان نعرب مثلا من الامثله لا بد ان ناخذ من إعراب لم وحدها امورا اربعه اولا انها اداه خاصه بالدخول على الفعل المضارع ثانيا انها تنفي تنفي ماذا تنفي الفعل حدوث الفعل ثالثا الجزم الجزم تجزم ماذا فعل مضارع رابعا تقلب الفعل إلى المضي الموضوع. واضح طيب وقفنا وذكرنا أشياء لا داعي لذكرها وقفنا على لما وقبل أن ندخل في لما لأن بعض الإخوة طلب منا أن نزيد في الأمثلة فلابد أن نقف مع بعض الأمثلة ونقوم بإعرابها ولربما أنتم هنا إن شاء الله تقومون بإعرابها مثلا مثال لم يشرب اللبن لم من يقوم باعراب انت لم حرف حرف حرف نفي وجزم وقلب هذه الامور أربعة وهي هذه الامور تتفق فيها حتى لما كما سياتي ان شاء الله لان اولا اداه جزم لماذا قلنا انها اداه جزم لانها جزمت الفعل المضارع ولكن هنا لم يشرب هنا حر لماذا لالتقاء الساكنين كما سيأتي إن شاء الله وأيضا أداة نفيين ماذا نفت نفت, نفت شربا في الزمن الماضي نفت شربا في الزمن الماضي يشرب فعل مضارع اتم أتم يشرب فيها المضارعه الجو اين السكن هنا لم يشرب اللبن احسنت حرك ساكنين القاعده التي تقول ان التقى ساكنان فكسر ما سبق وان يكن لينا فحذفه احق وان يكن لينا فحذفه احق فهنا ما نفعل؟ فعل نكسر أما لو كان حرف لين نحذفه نحذفه واضح لانه حرف الا ونترك حرف الحرف الصحيح وأما الحرف اللي هو معلول يحذف طيب أين الفاعل هنا لم يشرب يشرب أو يشرب أين الفاعل لما يشرب في المضارع متعدد اين الفاعل يحتاج الى فاعل ويحتاج الى مفعول اين الفاعل اقول لبنى لم يشرب, يشرب اللبن ضمير, ضمير مستتر فيه جواز نعم تقديره هو. تقديره هو هذا من النوع الذي يستطر فيه استطارا جائزا وليس من أنواع التي يستطر فيها الفعلون من كما سياتي إن شاء الله والمستتر من قبيل المتصل أم من قبيل المفصل؟ قبيل المتصل. من قبيل المتصل كما سبق لكم كذلك الضمير مهما يستطر فإن هو متصل قادشتها أين المفعول به اللبن اللبن كيف هو؟ ماشي. مفعول به منصوب وعلى ما تصي الفتحة في آخره طيب طيب من يقوم ايضا باعراب بعض الامثله الاخرى فمثلا التي دخل عليها حرف لم او يكفي هذه الامثله ان نكتفي بهذه الامثله حتى لا نط... لا نطيل على كل حرف ننتقل الى الحرف الثاني الحرف الثاني بدانا بالحرف الاول لم أنها كما يقولون هي أم الباب أم الجوازم ثم انتقلنا إلى حرف ما لم؟ حرف لما لماذا فنينا به لأنه يشترك مع لم في أمور وتختص لم بأمور وتختص لم بأمور فلذلك لما كانت لم أم باب الجوازم بدأ بها المصنف رحمه الله تعالى وثنا بلما لما بينهما من الاشتراك كما سياتي ان شاء الله فهي اختها كما يقولون فهي اختها ما هو الحرف الثاني الذي يجزم فعل واحده ما هو الحرف الثاني الحرف الثاني ما هو لما لما لم ولما لم ولما لما من منكم لما ام تريدون ان نذكر لكم امثله اخرى في لن ما رايكم نذكر لكم امثله ام نتابع في لن ما مثلا طيب سنتصنع لم يجتهدوا في تحصيل العلم لم حرف نفي وجزم وقلب صوتك جزمين. لم حرف نفي وجزم وقلب يجتهد في المضارع مجزوم, مجزوم بلم وعلامة, وعلامه جزمه حذف النون, حفو النون. لأنه من دل... لماذا لماذا قالحف النون لأنه من, الأفعال لأنه من الأفعال الخمسة لانه من والواو علامة على والواو ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل. فاعل فاعل وهو, و... ماذا؟ وهو من ماذا من المسائل الخمس التي نعم. تختص بالرفع عشاب رائبه يامن قرانكم فخمسه مختصه بالرافع ألف إثنين وواو الجمع زيد واو الجمع ونون النسوه ويا المخاطبه وتضمير ففظنا رطبه والالف لم يجتهد لماذا أتي بها الف زائده للتفريق بين الجمع واحسن وال... الالف جاء بها للتفريق بين المفرد والجمع بين المفرد والجمع واضح؟ إن هذا واضح لم يجدين إذا بقس عليه قس عليه ما لم يقال وليقسم ما لم يقل يعني سواء كان الفعل صحيحا أو كان الفعل معتلا بالألف أو بالواو أو بالياء فهو ماذا؟ يكون مجزوما بحذف حرف العلة وإن كان صحيحا يكون مجزوما بالسكون واضح هذا طيب حرف ثاني. ما هو الحرف الثاني قلنا لما لما, لما. هذا هو الجازم الثاني ما هو اعراب لما حرف حرف قل لي في الجواب حرف مثل لم مثل لم في النفي والجزم والقلب وماذا اخر الحرفية حرفية أنا سياتي إن شاء الله ما هو مثال لما من يذكر منكم مثال لما من, من القرآن لما يعلم الله الذين جاهدوا منكم؟ أي نعم مثال آخر بل لما مثلا بل لما يذوق عذاب عذابي بل لما يذوق عذاب وهنا يحتاج إلى إلى الصالية من يعلم منكم هذا المثال يعني من القران هذا طبعا هذه ايه بل لما بل بل لما يذوق على ما هو اعراب هذه الايه اهم شيء اذا لم تفهم بل لا يمكن ان تفهمها في هذه الايه بالذات اذا لم تفهم انواع بل لا يمكن ان تفهم ايش اعراب لما إعرابة لما فماذا تقول في بل قل حرف إضراب للاستئناف حرف اضراب للاستئناف وطبعا قد تكون أيضا حرف عطف وقد تكون أيضا حرف ابتداء فلماذا قلنا حرف اضراب حرف عطف للاضراب هناك من قال حرف عطف للاضراب فهي تكون حرف للاضراب كما قلنا ماذا قلنا هنا بل حرف اضراب للاستئناس وتكون وتكون ايضا حرف عطف للاضراب حرف عطف للاضراب طيب عندما يقولون في الابراء في الاعراب يقولون حرف عطف للاضراب حرف عطف واضح عطف على مفرد او على جمله كما سياتي ان شاء الله لكن للاضراب ماذا يقصدون تضرب على ماذا تضرب عما عماذا تضرب عما تقدمها وتهتم بما بعدها تضرب عما تقدمها او قل عما قبلها تضرب عما قبلها أو قل عما تقدمها وتهتم بماذا؟ بما بعدها ولذلك قيل لها حرف عطف للاضراب الأولى قلنا حرف اضراب للاستئناف واستئناف سواء كان استئناف البياني أو استئناف النحوي فهنا حكموا علينا استئناف بياني على القول به فهناك من ينكره ولا حجه له على انه لا يوجد الا الاستئناف النحوي فقط الاستئناف النحوي فقط وقد سبق الضابط على ان الاستئناف البياني هو الواقع في جواب سؤال مقدر والنحوي هو غير الواقع في جواب سؤال مقدر واضح اذا قلنا للإضراب بل حرف إضراب للإستئناف أو حرف عطف لماذا؟ للإدراب. للإضراب قلنا تضرب عما قبلها عما قبلها أو قل عما تقدمها وتهتم بماذا؟ بما بعدها بما بعدها, بما بعدها. جاء زيد بل محمد تضرب عما تقدمها وتهتم بماذا؟ بما بعدها واضح طيب ماذا يشترط علماء النحو للعطف بها هل يشترطون شروطا ام هكذا يعطفون بها دون ان يشترطوا ما رايكم الجواب يشترطون في العطف بها ان يكون المعطوف مفردا لا جمله ان يكون المدى المعطوف كيف هو مفرد العكس مفردا لا جمله ما فهم ما فهم ما نام محمد بل مصطفى ما نام محمد بل مصطفى ما فهم محمد درسه بل مصطفى فإن وقع لاحظ إن وقع الاضراب فنظر فإذا وقعت بعد نفي ركزوا معي جيدا إذا وقعت بعد نفي بل وقعت بعد نفي أو وقعت بعد نهي ماذا تفيد نفي ما فائمة مصطفى الدرس بل محمد هذه وقعت بعد ماذا بعد نفي وقعت بعد نفي ما هذا حرف نفي؟ بل ماذا تفيد؟ إذا وقعت بعد نفي اسهم هذا جيدا فإنها تفيد تثبيت النفي، فإنها تفيد تثبيت النفي يعني تثبت السهم لواحد وتنفيه على آخر ولذلك تثبت هذا هذا النفي وإذا وقعت بعد النهي ايضا النائل لما قبلها النائل لما قبلها وأيضا ثبوت ضده لما بعدها تثبت ما قبلها وثبوت ما ثبوت ضده لما بعدها مثال ذلك مثلا الجملة السابقة ماذا نفينا ما فيما مصطفى أو محمد الدرس بل مصطفى ماذا نفينا في هذا المثال ما نفينا فهم محمد للدرس واثبتنا الفهم لمن لم بعد هل لا لما بعد بل ولا لما قبل بل لما, لما, لما بعد بل هذا هو الطعف ركزوا في اجي تنفي الحكم لما قبلها وتثبتها تنفي عمن عما قبله وماذا وتهتم وتثبت ماذا؟ الحكم لما بعدها فاذا ما فهم محمد الدرس بل مصطفى ماذا فعلنا نفينا الفهم الفهم علما محمد وأثبتنا الفهم نفينا فهم محمد واثبتناه لمن لمصطفى بل قل أثبتناه لما بعد بل وبعد بل ما هو إيش هو الاسم اللي بعد بل صراحة. مصطفى مصطفى فيكون معناها هنا أو معناها ماذا أو معناها فماذا يكون معناها لاستدراك لاستدراك فيكون إذا كان الاستدراك بمنزلة ماذا بمنزلة لكن ما فهم محمد الدرس لكن مصطفى يعني معنى أن إذا قلنا ما فهم مصطفى محمد الدرس فالناس يظنون أن الحاضرين لم يفهموا جميعا وتقول لكن مصطفى أنت لم تقل لكن لكن قلت بل مصطفى فهذا بل للإضرار معناه إيش؟ معناه لاستدراك لا تستدرك وتقول لا إن لم يفهم محمد لكن فهم إيش؟ فهم مصطفى واضح هذا في اشكال طيب ماذا تفيد بل ان وقعت بعد جمله خبريه بل ان وقعت بعد جمله خبريه او بعد جمله أمرية ركزوا لا فرق يعني وقعت بعد جمله خبريه او وقعت بعد جمله ايش خبريه امريه اذا وقعت بل بعد جمله اجريه خبريه او امريه ماذا تفيد ركزوا معي شيء ماذا تفيد لماذا اقول هذا واذكر هذه الحقائق لأن هذا تجدون امثله كثيرة في القران وفي السنه وعند تطبيقكم لهذه الحقائق ولهذه القواعد تفهمون مغزى كلام الله عز وجل فنقول إذا وقعت بل بعد جمله ننظر إما أن تكون خبريه وإما ان تكون امريه او قل طلبي امريه ماذا تفيد واضح السؤال الا لا تفيد سلب الحكم عما ماذا عما قبلها تفيد سلب الحكم عما قبلها وايضا تثبته لمن لما بعدها هذا هو التعريف لبل الذي سبق لكم فإذا وقعت بل بعد جملة خبرية أو أمرية ماذا تفيد؟ تفيد سلب الحكم عنا قبلها وتثبته لما بعدها دائما يقولون بالمثال يتضح المقال لعل التعريف واضح ما في إشكال لكن ومع ذلك نبين أكثر وقل لي وهل بعد هذا البيان من بيان لا بس من ينكر لنا منكم مثالا كونها مثال كونها من يذكر مثال كونها سلب الحكم عما قبلها وأثبتت لما بعدها سلق. أنت السات صمد قراء النح وبليفقة المثال يعني أمريه ليشهد ليشهد محمد بل علي او بل سعيد ليشهد اكتب هذا المثال ليشهد محمد بل سعيد اللام هذه لا مماذر لام الامر لان اللام عندها معان كثيره وينظما بعضهم قالوا بانها عشرون معناها وزاد بعضهم أكثر من ذلك ولكن المجموعة في ابيات هي عشرون على كل ننظر إلى هذه اللام ماذا تسمى؟ لام الأمر تسمى لام الأمر ليشهد محمد بل سعيد ماذا فعلنا هنا؟ ألغينا أمرنا لمحمد وجعلناه لمن؟ جعلناه لسعيد جعلناه لسعيد ليشهد محمد بل سعيد أو بل علي جعلناه لعلي فاذا الغينا حكما وأمرا لشخص وأثبتناه لمن لشخص آخر ركزوا في التعريف وخذوا هذا المثال طبقوا عليه التعريف طبقوا على هذا المثال التعريف تفيد سلب الحكم على الأول وجعله لمن لما بعد آه تفيد؟ تسلب الحكم لمن؟ تسلب الحكم لمن؟ للأول لما قبله لمن؟ لمحمد وتجعله لمن؟ لعلي لما بعدها؟ هذا إذا وقعت بعدها جملة أمرية. أمرية يا ترى إذا وقعت بعد بل جملة خبرية كيف نعلم بل انذاك ذاك؟ خبرية كيف نعلم بل انذاك ذاك؟ الآن يعني اعراض واضح لكن اذا وقعت بعد جملة خضرية كيف نعرب بل؟ كيف نعربها؟ هل نعربها حرف عطف أم نعربها حرف ابتداء؟ أم نعربها حرف اضراب للاستئناف؟ أم ماذا؟ ما هو الجواب؟ أنا ذكرت لكم معاني الثلاث هل؟ إذا وقعت بعد جملة خبرية كيف نعربها؟ هل نعربها حرف عطف؟ أم نعربها حرف إضراب للاستئناف؟ أم نعربها حرف ابتداء؟ ها؟ لا بل نعربها حرف ابتداء بل نعربها حرف ابتداء ولا تكون حرف عطف في هذا المثال اذا وقعت بعد جمله خبريه نعربها ما قلنا حرف ابتداء حرف ابتداء. طيب سؤال عندما نريد ابطال الحكم الذي قبلها عندما نريد وهذه قاعده ايضا معروفه وهذه تجدونها حتى في اصول الفقه عندما نريد ابطال الحكم الذي قبلها ماذا نقول في اعرابها أو كيف نعربها فهمتم السؤال أو لا نعرف السؤال ما رأيك فهمت السؤال عندما نريد إبطال الحكم الذي قبلها الحكم الذي قبل نريد إبطاله نريد أن ننفي نسلب الحكم على أن مصطفى لم يفهم ماذا نفعل فهمتم السؤال الآن عندما نريد إبطال الحكم الذي قبلها كيف نعربها ماذا نقول في عربيه الجواب إذا ركزوا جيد إذا أردنا إبطال الحكم الذي قبلها كان إعرابها ماذا أو كانت للإضراب الإبطالي كما يسميه بعض فقائنا وبعض الشايخين للإضراب الإبطالي هي معروفة أنها للإضراب لكن زادوا للإضراب الإبطالي الإخوة يسمعون للإضراب الإبطالي واضح؟ اردنا أن نسلب وأن نبطل الحكم على الشخص أو الحكم الذي قبلها ماذا نفعل؟ نقول في إعراضها حرف إضراب للإبطال لم يفهم محمد الدرس بل بل اذا ماذا فعلنا او جاء زيد بل عمرو ماذا فعلنا ماذا نفعل يعني بصفه عامه اردنا ان نبطل الحكمة الذي قبلها ولكنه نثبته لماذا نثبته لما بعدها, بعدها فنقول هذه بل هذه اعرابها حرف اضراب للابطال حرف اضراب للابطال من يذكر منكم مثالا من القران الجواب المثال هو قوله تعالى ان يقولون به جنة بل جاءهم بالحق ام يقولون به جنه انا الشاهد عندي بل فقط ام يقولون به جنه بل جاءهم بالحق بل جاءهم بالحق واضح طيب هذا فيه امطار ماذا إذن تكون هنا إيش الإعرابة للإضراب للإبطال للإبطال للإضراب الإبطال للإضراب الإبطال كما قال الإضراب الإبطال واضح؟ أبطالي. طيب نعم أبطال أي نعم طيب إذا, إذا لم نريد إبطال الحكم العام قلنا إبطال الحكم. أردنا أن نبطل الشكر الذي قبلها وإذا لم نريد إبطال الحكم كيف تكون بل؟ ها؟ إذا لم نريد إبطال الحكم كانت للإضراب لانتقاله وليس العطم، كانت للإضراب لانتقاله وركزوا. إذا أردنا إبطال الحكم كانت لماذا؟ للإضراب الإبطالي وإذا لم نرد إبطال الحكم كانت لماذا للإضراب الانتقال واضح هذه قاعدة وافهموها جيدا فإنتمها أم أزيد لها شرحا والمقصود الفهم ها؟ المقصود الفهم تفقنا طيب إلا نرد إبطال الحكم كانت لمن الإضراب الانتقال. الإضراب الانتقال كما في المثال الذي ذكرنا وهو قوله تعالى انزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوق عذاب بل لما يذوق عذاب اين الشيء في هذه الايه بل لما يذوق عذاب بل لما يذوق عذاب, عذاب, عذاب هذا على جهه الاختصار في اعراب بل بل لما إنما ذكرنا هذا وسيأتي إن شاء الله مزيد إعراض بل في باب العطف وإنما هذا ذكر استطرابا هذا ذكر استطرابا وهذا لا عيب فيه لا عيب فيه هذا من باب التبرع ومن باب الجواب الحكيم عند المحدثين والاستطراب ذكر الشيء في غير محله لمناسبة او تقييد وهنا ذكرناه لماذا لتقييد وركزوا معي جيد لاننا اتينا بماذا اتينا بقوله تعالى في المثال بل لما لما لما يذوق عذ واضح لما يذوق قد ذكرنا انواع الاعراب للبل بل فالان بعد ان ذكرنا بعض الاوجه للبل ممكن أسألكم إعراب هذه الآية بل لما يذوقوا على فذكرنا هذا الإعراب المقصود لنفهم إعراب هذه الآية ذكرنا إعراب بل وهو مقصود ها لنفهم هذه الآية فسعد هو اللي غير يعربي لنا هذه الآية ما هو إعراب بل قمنا بإعرابها لكن أتم إعراب قوله تعالى لما يذوق على لما حرف إيش ممكن أن نقول لما إعراب وكإعراب لم السابق خلاص إيش هو إعراب السابق أداة جزمين ونفيين و وقلبي, وقلبي, وقلبي لأن أنا في الآية بل لما لما وردت لما هنا في موقع الجواب بل لما أداة ايش أداة نفسين وجزم وقلب. وقلب. وقلب طيب ألا واضح لأنها دخلت عليه بل لهو نوع من أنواع الثلاثة التي ذكرنا ما هو إعراب يذوق في فعل المضارع نعم متزوم بلما الجزم. وعلم الجزمي حذف النون حذف من اي نعم لانه من الافعال الخمسه وحذفها وحذفها للنصب وحذفها للجزم والنصب ولكن للنصب وحذفها للنصب ان شئت ان تذكر البيت كما هو وحذفها للجزم والنصب سمع كلم تكون لطاروم مظلمه نعم الواو ضمير متصل جمع في محل رفع فاعل. ودائما استحضروا فخمسة مختصات بالرافع ألف واثنين ونأش وواو الجمع وواو الجمع أو ألف واثنين وواو الجمع بالرافع ألف واثنين إما تقول الألف وواو وإما تعكس واضح؟ والألف أتي بيهونا لماذا؟ يذوقهم الألف لماذا؟ للتفريق بين المفرد والجمع, والجمع. هذه الألف كان يسميها أحد مشاريخنا زائد. لا هذه ألف زائدة المعروفه ولكن لا يوجد شيء في القرآن زائد لغير فائدة ولكن كان يسميها أحد مشاريخنا رحمه الله بالألف الفارقة ألف الفارقة ومعنى الألف الفارقة الفارقة بين المفرد والجمع كما سبق لكم في ماذا في جمع المذكر السالم جمع المذكر السالم ماذا فعلنا ذكرنا ايش, إيش ذكرنا ذكرنا في جمع المذكر السالم ان النون عوض عن التنوين في الاسم المفرد عوض عن التنوين في الاسم المفرد واضح فهنا ماذا نقول هذه الف ثارقه ومعنى ثارقه أتي بها للتفريق بين المفرد والجمع بين المفرد والجمع بل لما يذوقوا عذاب عذاب عذاب بدون هنا هكذا ترسم عذاب طيب من يعرف هذه عذاب هذا هو فاعل رأينا الفعل رأينا بقي لنا المفعول به أين هو عذاب وهل رايتم مفعولا مجرورا ها وقال امام ما قلنا سابقا عده مرات قلنا اصغى لي الفاعل مرفوع والمفعول منصوب حتى ما يروى قالوا روى ولا يقاس الفاعل منصوب والمفعول مرفوع خرق الثوب المسمار كسر الزجاج الحجر قالوا أنا سمع ولكنه لا يقص لكنه لم يسمع على أن المفعول به أو لا نعلم أن المفعول به يكون مجرورا فاذا ماذا نقول هنا بل لما يذوق عذابي ما هو إعراب عذاب إعراب عذاب قلنا مفعول به منصوب وعلامه النصب ها قل سبسب ها الفتحه المقدره على ما قبل الياء منع من ظهورها اشتغال المحل بحركه الياء المناسبه واضح طيب ما معنى قولهم اشتغال المحل بحركه الياء المناسبه في قوله تعالى عذابي اشتغال المحل بحركه الياء المناسبه والياء المحذوفه لماذا حذفت حذفت هنا خطا واختصارا ومراعاه لفواصيل الايات لماذا حذفت حذفت خطا واختصارا ومراعاه لفواصيل الايات ولكننا نثبتها كيف هي نثبتها في الاعراب فهي عذابي ها؟ هناك ضمير متصل فواصل الايه تسمى رؤوس الآية رؤوس الآية أو رأس الآية ضمير متصل ضمير الواحد ها؟ عذابي وغا يكون في محل جرم ليا في محل جرم بالاضافه بالاضافه والكسره بقية الكسره داله عنها فيكون المعنى والله اعلم بل لما يذوق عذابي بعد بل لما يذوق عذابي بعد يعني لم يذوق عذابي بعد واضح فاذا هذا هو المفعول به وإذا شئتم أن تقولوا إعراب المختصرة تقولوا عذاب مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قرأ المتكلم المحذوفه لمراعاة الفواصل هكذا عذاب مضاف وليمضاف مضاف هذا سهل ها هذا واضح إن شاء الله واضح في إشكال ها طيب بل لما يذوق على قالوا في لما بأنها مرادفة للم لماذا قالوا لما التي تكون مرادفة للم ماذا يعنون في أي كتاب يشرحون أو يشرحوا متنى ابن آجرم عندما يسرون إلى الجواز ماذا يقولون لم ثم يأتون الى لما ويقولون لما التي تكون مرادف للم ماذا يعنون بها ليست التي بمعنى حين او التي بمعنى اولا مرادف بمعنى مرادفة؟ يعني باختصار اختها كما قلنا سابقا اختها ومرادف للم فماذا في مرادفها فيما تقدم مرادفة لا فيما تقدم وما لا تقدم فيها تقدم, تقدم أنها أداة جزم ونفي وقلب أو نقول حرف يجزم المضارعة كما يتجزمه لم وينفي معناه كما تنفيه لم ويقربه إلى المضي كما تقربه أش لم هذا ما نقوله المرادفة يعني أختها اختها فيما تقدم فيما تقدم لماذا الاشتراك في الحرفيات والاداب والنفي والجزم والجزم لكن ضروري ان نقف إلى هذا القيد ما هو انهم يقولون التي تكون مرادفة مرادفة لنا القيد يحترزون من ماذا هل يحترزون من شيء ام جاء هكذا اعتباطا لا يظهر من الاحتراز وإنما تكون مشاركة لها في جميع أحكامها وإذا عبروا بأن أختها فهنا تكون تشتري معها في بعض الأحكام وتختلف معها في بعض الأحكام عندما قالوا يعني تقريبا عندما قالوا مرادفة احترازا من لما التي بمعناه ولكن هل يعتبر هذا الاحتراز أم لا هذا كلام سيأتي إن شاء الله لما فيقولون نحن نريد ان نتكلم على لما التي هي اخت لم تشترك معها في انها اداه حرف ونفي وجزم وقلب هلا ولا نريد ان نتكلم عن ماذا عن الاختلاف لما التي بمعنى حين هل تقول لما بمعنى حين الجواب نعم تاتي لما بمعنى حين تأتي لما بمعنى حين وهل تأتي أيضا بمعنى آخر الجواب نعم تأتي لما بمعنى إلا من يذكر لنا مثالا لما التي بمعنى إلا إن كل نفس لما عليها إن كل نفس لما لما لما عليها اي إلا عليها حافظ فلما هنا قراءة لما لما هنا إيش بمعنى إلا بمعنى إلا إن كل نفس لما عليها أي ما كل نفس إلا عليه واضح؟ طيب يبقى هنا الإشكال وهذا هو الذي أردت أن أنبئي عليه عندما يقولون لما التي تكون مراد فردا هل هذا, هذا القيد للبيان أم للإحتراز؟ هذا هو الذي أردت أن أنبئي عليه ويفهموا ها هل هذا القيد للبيان ام للاحتراز الجواب هذا القيد للبيان, للبيان. احسنت ان هذه للبيان وليست للحوار هذا القيد للبيان ولا يكون للاحتراز لماذا لان هاتين يعني لا يقع بعدهما مضارع إيش آتان؟ لما التي بمعنى حين ولما التي بمعنى إلا, إلا ولذلك يمكن أن نقول بعد أن ذكرنا هذا أنه لمن للبيان وليس للاحتراز يمكن أن نقول لما تنقسم إلى ثلاثة أقسام وهي الأقسام المشتهرة لما إلى كم تنقسم؟ تنقسم إلى ثلاثة أقسى القسم الأول لما التي تكون بمعنى تكون حرف نفي وجزم وقلب وهي المقصودة في هذا الباب المقصودة في هذا الباب القسم الثاني إيش هي التي تكون حرف استثناء حرف استثناء بمعنى إلا ان كل نفس لما عليها الا عليها فتكون ايش حرف استثناء القسم الثالث تكون ظرفا تكون ظرفا ها على خلاف بين العلماء هل هي ظرفيه ام حرف هل هنا تكون ظرفا ام حرفا والدليل من يذكر منا الدليل ولما جاء امرنا ولما جاء الحين جاء امرنا امرنا حين جاء لما بمعنى ايش بمعنى حين فاذا كم قسمناها الى ثلاثه قسمناها الى ثلاثة من يذكر منكم او هل هناك من جمع هذه الاقسام في ابيات الجواب نعم هناك ابيات ان كانت لكم همة فهي ابيات سبعه أبيات سبعة ومعروفة الطلبة في أول انتظر يحفظون هذه الأبيات يقولون لما على ثلاثة أقسام لما على ثلاثة أقسام زيل أكتب لما على ثلاثة أقسام نفي نفي مضارع مع انجزام نفي مضارع مع انجزام هذا القسم الأول كونها حرف نفي وجزم وقلبي وقد اتت حرفا للاستثناء لما على ثلاثه اقسام نفي مضارع مع انجزام وقد اتت حرفا للاستثناء بجمله تختص باعتناء لاحظتم اذا دخلت على الجمله التي سبق لنا واضح في ذيل حرف باتفاق أما أو إما في ذين حرف باتفاق إما هذا يعني حرف نف وحرف استثناء هذه باتفاق على أن القسمين كيف وقعت فيهما وقعت حرفين حرفين ولهذا قلنا في ذين حرف باتفاق إما للربط فالخلاف فيه جزمه أو قل أن ما للربط يعني هناك من قلب أنها للربط فالخلاو فيه جزء فقيل ظرف والصحيح أنها حرف أتت لجملتين أتت لجملتين ربطها أو ربطها أنها أتت حرف أتت لجملتين ربطها هكذا حفظنا فيه واضح نعيد الأبياد لما على ثلاثه اقسام نفي مضارع مع انجزام وقد أتت اتت حرفا للاستثناء بجمله تختص باعتناء في دين حرف باتفاق باتفاقي. باتفاقي. اما للربط باتفاق اما للربط فالخلاف فيه جزمه او قل اما وهذا يظهر لنا اما لاننا حفظناها اما في ذين حرف باتفاق اما للربط فالخلاف فيه جزمه يعني تكون رابطه بين الشرطي والجبل ها فقيل ظرف والصحيح انها حرف اتت لجملتين ربطها او اتى ربطها جائز نعم واضح جوابها يكون فعلا قد مضى جوابها يكون فعلا قد مضى جواب الشاطئ جواب لما جواب جوابها يكون فعلا قد مضى أو جملة اسمية يا مرتضى أو جم أو جملة اسمية يا مرتضى وقد يكون الجواب يعني عبارة نسيتها من تذكرهم يكون ف يرشدنا إليها وقد يكون الجواب فعلا هناك كلمة نسيتها ولعل بعضهم إذا كان هنا في الغرفة يحفظ هذه الأبيات هذه الأبيات كنا نسمعها من فم الشيخ, الشيخ عياد رحمه الله تعالى هناك كلمة محذوفه لعل لا أحدهم إذا كتب لك أخبرني بها نعم وقد يكون الجواب كلمة نسيتها فعلا ها جوابها يكون فعلا قد مضى أو جملة اسمية يا مرتضى لا نريد كلمة وقد يكون الجواب فعلا مضارع كفاك مغن فعلا هناك عبارة أو كلمة نسيت على احدهم لو يتذكرها ها ينقلها لنا ويخبرنا بها واضح طيب أعيد أبيض لما على ثلاثة أقسام نفي مضارع مع جزامي وقد أتت حرفا للاستثناء بجملة تختص باعتناء في بين حرف باتفاق أما للربط فالخلاف فيه جزم فقيل ظرف والصحيح أنها حرف اتت لجملتين ربطها جوابها يكون فعلا قد مضى أو جملة اسمية يمرتضى وقد يكون وقد يكون وقد يكون الجواب فعلا لا هذا هناك كلمه نسيتها وقد يكون وقد يكون جواب جواب الجواب فيها فعل او شي كذا هكذا نسيتها مضايع كفاك مغني المغني صاحب كتاب المغني يعني ما شاء الله يتكلم عن حروف كثيرا ها ها كذ مضارع كفاك مغلن النقله وقد يكون الجواب فعلا فعلا مضارع فعلا مضارع لكن هناك عبارة إيش هي الله اعلم واضح ولذلك من تذكر هذه العبارة يخبرنا بها يلا أعيد الأبيات أنتم لما إلا على اصواتكم بها مما على ثلاثة ارفعوا أصواتكم. ما بيكم؟ على ما جزامي وقد أتت حرف بجملة تختص باعتنائي في حرف, حرف باتفاق أما للربط فالخلاف فيه جزم ظرف والصحيح أنها حرف اتى لجمل حرف اتت لجملتين ربطها أو ربطها. جوابها يكون فعلا قد مضى أو جملة اسمية أنت ما كتبت وقد يكون وقد يكون الجواب فعلا مضارع كفاك مغنم نقل يعني العبارة هذه نسيناها ولعليها تذكرها إن شاء الله طيب لم ولما اين يشتركان واين يختلفان هذا هو السؤال لم ولما اين يشتركان واين يختلفان اصبروا معنا لان النواصب والجوازم هذه من التاسيسات للنحو وفرغنا والحمد لله من النواصب الان في الجوازم لم ولما يشتركان في اشياء ويختلفان في اشياء فاين يشتركان واين يختلفان الجواب يشتركان في سته امور من يذكر لكم هذه الامور السته تصمد نعم يشتركان في سته امور الامر الاول يشتركان في الدلاله على النفي سجلوا هذا بسرعه يشتركان في الدلالة هذا الامر الاول يشتركان في الدلاله هذا يجوز لك ان تقول دلاله او الدلاله او الدلاله مثلث الدال والاخوان الذين يكتبون على الغرفه ما شاء الله يكتبون يعني المسائل التي ومليها عليكم قلنا لم ولما يشتركان في امور كم امر امور سته أذكر هذه الامور والذي يكتب على الغرفه يكتب بسرعه الامر الاول يشتركان في الدلاله على النفس الامر الاول يشتركان في الدلاله على النفي واضح اذا سته أمور امور يشتركان يعني هذه الاشياء كما تكون في لم تكون في لم فالأمر الأول الاول يشتركان في الدلاله على ماذا على النفي الامر الثاني الاقتصاص بالمضارع الاختصاص بالمضارع واضح؟ أما لما التي تدخل على الاسم أو شيء من هذا القبيل فهذه لسنا معنيين بها لسنا معنيين بها الأمر الثاني ما هو؟ الاختصاص بالمضارع الاختصاص بالمضارع أمر الثالث قلب معناه إلى المضي الأمر الثالث قلب معناه, معناه إلى ماذا؟ إلى المضي الأمر الرابع جزمه جزمه جزم ماذا جزم الفعل المضارع جزم الفعل المضارع هذه الأمور تشترك فيها لما ولم الأمر الخامس ما هو الحرفية الحرفية تكون لما حرف وتكون لم أيضا حرف تكون لما نافية وكذلك تكون لم نافية تكون جازمة وكذلك تكون جازمه وهكذا إذن الأمر هذا كم؟ الأمر الخامس الاشتراك يشتركان في الحرفية الأمر الرامع هو؟ يشتركان في الجزم الأمر السادس كونهما طارةً بدون الهمز هذا هو تنبؤ له كونهما طارةً بدون الهمز كيف؟ لم ولما وسياتي إن شاء الله ألم وألم, وألم, وألم, وألم ألم وألم أعيدوا هذه الأمور الستة تشتركان في, في الدلالة في على النفي تشتركان في ماذا؟ في الدلالة, في الدلالة, في الدلالة على, في النفي. على النفي تشتركان في ماذا؟ في الاختصاص بالدخول على المضارع الثاني الأمر الثاني معناه إلى الاشتراك في قلب معناه إلى المضي, إلى المضي. الثاني الرابع الاشتراك في الجزم للمضارع ماذا آخر الاشتراك, الاشتراك في, الحرفية. في الحرفيه ماذا آخر كونهما الهمز بدون الهمز بدون بدون واضح؟ أي نعم. نعم ما هي الأمور التي تختص بها لما لأن لما لها اختصاصات فما هي الأمور على السؤال ما هي الأمور التي تختص بها لما من يذكر هذه الأمور تختص لما على لما بخمسة أمور تختص لما بخمسة أمور الأمر الأول عليه وجوب تسجل هذه الاوامر ايضا وفي الغرفه ايضا يحاولون تسجيلها لما تختص بامور ما هي الامور التي تختص بها لما الجواب تختص لما بخمسه امور الامر الاول وجوب اتصال نفيها بحال النطق وجوب اتصال نفيها بحال النطق ركزوا معي جيدا وجوب اتصال نفيها بماذا بحال النطق واما في لم فماذا نقول لماذا نقف يا فقد يتصل وقد لا يتصل ما نوى قد يتصل وقد لا يتصل وقد يتصل وقد ينقطع لم يلد ولم يولد فان لم تفعلوا فإن لم تفعلوا اذن لم يلد ولم يولد ماذا هنا متصل ولا لا مصير. هذا متصل ربنا عز وجل وقد ينقطع اعطينا مثال لم يكن شيئا مذكورا يعني لم يكن شيئا ثم كان اذا انقطع النفي ولا اتصل انقطع لم يكن شيئا مذكورا هل قد قد اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا هل بمعنى قد قد على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا ثم كان شيئا ثم كان شيئا ذكرا واضح الامر الاول وجوب اتصال انا اذكر هذه المعاني لانها بها يفهم كتاب الله وجوب اتصال نفيها بحال النطق وجوب اتصالها فهذا مما تختص به لما طيب ولم لم طارة يكون نفيها متصل مثال ذلك قوله تعالى لم يلد ولم يولد هل يمكن أن تقول لم يلد وسيلد اعوذ بالله وحاكي الكفر ليس بكافر عنده سحونا بعض الغلاة ويكفروننا لم ي... لم يرد ولم يولد واضح؟ طيب وقد ينقطع لم نفي لم قد يتصل وقد ينقطع, وقد ينقطع. يتصل ذكرنا لم يرد ولم يولد وقد ينقطع ما هو لم يكن شيئا مذكورا ثم قل قل ثم كان ها؟ إذن هو انقطعه ولا لا؟ انقطع. انقطع. هذا ايش هو الامر الاول الامر الثاني قرب نفيها من الحال الامر الثاني قرب نفيها من الحال انا احب ان تفهموا هذه المعاني كما كنت احب ايضا ان تفهموا معاني حروف الجر واركزوا معي جيداً قلنا الامر الثاني ما هو قرب نفيها من, من الحال, من الحال. أنا أسألكم سؤال هل يجوز أن نقول لما يقوم زيد في العام الماضي ثم قام لا يجوز اشترت لا يجوز. في أن يكون قرب نفيها من الحال لكن هل يجوز أن تقول لم يقوم زيد لم يفهم زيد في العام الماضي ثم فهم يمكن الجواب نعم بخلاف لما فلما ماذا نشطأ قرب نفيه من الحال النفي الذي تدخل عليه لما أن يكون قريبا من الحال ولا يكون بعيدا لما يقوم في العام الماضي ثم قال لا يمكن لم يقوم نعم يمكن لأن لما يشترط أن يكون نفيها قريبا من الحال واضح؟ هذا الأمر كم الامر أمر الأمر الثالث كون من فيها كون من فيها كيفوا متوقع الحصول غالبا طبعا كون من فيها كون من فيها متوقع الحصول كون من متوقع الحصول هل انقطع كون من فيها ماذا ماذا قلنا متوقع الحصول ها؟ متوقع الحصول هذا غالبا لا بد أن تقيدوا بها بالأغلبية بالغ... كون من فيها كيف هو متوقع الحصول لأنه متوقع بالفتح عندك تقول متوقع هذا خبر كون يالأعد كما هذا قلنا قلنا غالبا لماذا قلنا غالبا لماذا قلنا في الغالب اعطني مثالا من القرآن المثال السابق انت اذكر المثال السابق وقد قمت باعرابه بنفسك لما يذوق عذاب ما معنى هذا اي الى الان لما يذوق عذاب اي الى الان ما ذاقوه وسيذوقونه وسيذوقونه هذا في الغالب ولا لا ومن غير الغالب من يعطيني مثالا هذا مثال الغالب من يعطيني مثالا لغير الغالب ومن غير الغالب يعطيني مثالا ندم ابليس ولما ينفعه الندم ندم ابليس ولما ينفعه الندم هل هنا كون من فيها متوقع الحصول لا, لا ابدا ابليس ختم له خلاص لكن اذا قلت لما يذوق على اي الى الان فهو متوقع الحصول هذا نقول غالبا واضح غالبا الامر الرابع نعم الامر الرابع الامر الرابع جواز حذف مجزومها اختيارا يعني في حاله الاختيار الامر الرابع جواز حذف مجزوم اختيارا يعني في حالة الاختيار ولا نتكلم على حالة الاضطرار لأن العرب يقولون يتوسع في النظمي ما لا يتوسع في النطرين ما لا يتوسع في النطرين اذا ما هو الأمر الرابع؟ أنا ذكرت الأمر الرابع ما هو؟ جواز الرابع جواز حلف مجزوم اختيارا يعني في حالتي الاختيار لا نتكلم على الانتراب أعطي مثال تقول نحو قاربت المدينة ولما ارفع صوتك نحو قاربت المدينة ولما نعم كما قال قاربت المدينة ولما أين مجزوم لما محذوف اي ولما ادخلها ولما ادخلها وهل يحذف في لم مجزومها اختيارا لا نقول ضروره ضروره الخلاص يمكن جزمه محل مجزوم يائش ضروره لكن اختيارا هل يجزم محذوف لم هل عفوا هل يحذف مجزوم لم الجواب لا الجواب لا بينما جواز حذف مجزومها اختيارا في حالة الاختيار لا نتكلم على الضرورة وإلا في حالة الضرورة لم يمكن أن يحذف ماذا؟ مجزومها لأن الشاعر يضطر إلى ذلك فيحذف ويكون هناك ما يدل على الحثي أو يبين هو هذا كم الامر الذي ذكرنا الأمر الرابع الأمر الخامس أن لما لا تدخل عليها أداة شرط أن لما لا تدخل عليها أداة شرط بخلاف لن هذا الأمر كم الأمر الخامس ما هو أن لما لا تدخل عليها أداة شرط بخلاف لم لم تدخل عليها الجواب نعم ربنا عز وجل يقول فإن لم فإن لم تفعلوا لا تدخل عليها أداة جزم بخلاف لم فتدخل عليها أداة جزم قال الله تعالى فإن لم فإن لم فدخلت عليها اداه جزم هذه امور خمسه وزاد بعضهم امرا سادسا وجاز بعضهم زاد بعضهم امرا سادسا قالوا ولم تفصل بينها وبين مجزومها ولا يجوز الفصل بينها وبين مجزومها في حالة الاضطرار ولا يجوز الفصل بينها وبين مجزومها اضطرارا اكد قلت اضطرارا هذا الخامس ولا السادس هذا السادس الذي زيد هذا السادس الذي زيد انهم قالوا لا يفصلوا بين بين مجزومها او الفصل من من المجزومها اضطرارا ها بخلافه لم لم ماذا قال الشاعر بخلاف لم ماذا قال الشاعر قال فاضحب معانيها قفارا رسومها فاضحب معانيها قفارا رسومها كان لم سوى اهل من الوحش تؤهل من الوحش تؤهل واضح كان لم انظروا الفصل الذي وقع سوى أهل من الوحش تؤهل يا أخوة لا يسمعون ها؟ طيب تسمعون الآن نعم إذن أذكروا ريثما يدخل اخوة على الغرفة اذكروا هذه المسائل الخمسة التي تختص بها لم ما هي تختص لما بأمر الأمر الأول ما هو ارفعوا صوتكم وجوب اتصالنا فيها بحال النطق وجوب اتصالنا فيها بحال النطق, النطق, النطق. بخلاف لم الثاني قرب, قرب نفيها, نفيها من الحال بخلاف لم. قرب نفيها من الحال بخلاف لم, لم, لم. الثالث كون من فيها متوقع الحصول. كون من متوقع الحصول. الرابع جواز حذف مجزومها اختيارا جواز حذف مجزومها اختياراً الخامس أن لما, عليها أداة شرط ان لما لا تدخل عليها اداه شرط وقلنا هناك من زاد امرا سادسا قام ولم تفصل عن مجزومي اضطرارا او من مجزوميات ولا تفصل من مجزومي اضطرارا هذا الامر السادس هذا الامر السادس يعني لما لا تفصل من مجزومها في حالة الاضطرار لن هذا أمر سابس زاده بعض العلماء لماذا قلنا من يذكر البيت الذي ذكرنا لكم لم يمكن أن تفصل بين مجزومها في حالة الاضطرار فلذلك قال فأضحت معانيها قفارا رسومها كأن لم سوى أهل من الوحش تؤهل تؤهل من عمل الجزم في تؤهل لم ماذا وقع الفصل بين ماذا بينها بسوى اهل من الوحش اعيد البيت وانظروا اين وقع الفصل الفصل فاضحت معانيها قفارا رسومها كألم سوى أهل كألم سوى اهل من الوحش تؤهل اعيد البيت فأضحت معانيها قفارا رسومها فأضحت معانيها قفارا رسومها كأن لم سوى أهل من الوحش تؤهل تؤهل وارح بيت أنا رأيك إخوة ما كتبوه في الورفة فلذلك أعادت لعلهم يعني إذا كانوا يسمعون يكتبون البيت ليروا الفصل الذي حدث بين لم ومجزوميه في حاله ماذا في حاله ها الاضطرار فاضحت معانيه قسارا رسومها كان لم مشي لم كتب لم لم, لم وليس لن نحن نتكلم الان عن الجواز وليس عن المواصل كان لم لم كان لم سوى اهل نعم احسنت الآن جيد كأن لم سوى أهل من الوحش تؤهل الشاهد أين هو فيها البدر؟ تؤهل كأنه قال ك... كأن لم تؤهل كأن لم تؤهل ففصل بين لم ومجزومها بماذا؟ بقوله سوى أهل من الوحش سوى أهل من الوحش كذلك مما ذكره العلماء ان لم قد لا تجزين، ان لم قد لا تجزين، ولذلك ركزوا جيدا لان من قل علمه كثر اعتراضه من قل علمه كثر اعتراضه فلربما تسمعون احدا يقول لم يوفون بالجار لم يوفون بالعهد لم يوفون بالعهد وكان معنا بعض طلبة العلم ممن يتقن النحو جيدا وكان دائما يدور على الشواذ ويذكر الشواذ اما المقيس يعرفه جيدا فلذلك اذا سمعتموه يتكلم تقولون على أن الرجل يلحن مع أنه يتقن النحو فمثلا لم يوفون بالعهد من يعرف هذا لم حرف نفي ها هنا لا نقول وجزم وقلبي نعم لكنها لم تجزم لم تجزم لكنها لم تجزم واضح فماذا نقول نقول حرف نفي وقلب حافظ نفيا لكن الجزم لم تجزم فتوفونا ماذا تكون فعل مضارع, فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو واو الجماعه الجماعه ضمير متصل مبني ما لا نعم فاعل فاعل بالديوان جرم و جرمه واضح هذا واضح هذا طيب وربما نجد ان لم نصبط أن لم تنصب مثال ذلك ممكن لم تنصب هل يمكن هذا الجواب نعم لأن النصب بلم لغة النصب بلم لغة نحن ذكرنا ما هو المشهور ها والصحيح لكن هناك لغة على قراءة ألم نشرح لك صدرك القراءة لم نشرح هناك كراءة الم نشرح بنصر ماذا؟ بفتحين أشرح وكذلك قول الشاعر في أي يوم من الموت افر أيوم لم يقدر ها لاحظ ايوم لم يقدر أو أم يوم قدر أو قل أيوم لم يقدر لم يقدر أم يوم قدر يقدر أو يقدر لم يقدر أو لم يقدر كيف هو بدون اشباع الراء لم يقدر أو لم يقدر ولم نشرح أين الشاهد في الآية وفي هذا البيت نشرح بفتح الحاء ويقدر او يقدر بفتح ما بفتح الراء بفتح ال طيب سؤالي هنا ركزوا معي جيد كيف اجاب العلماء على هذه القراءه الم نشرح كما ايضا كيف اجاب على الم يقدر او يقدر كيف اجابوا على هذا من يقول الجواب ها ثبت صمد كيف الجواب الم يقدر او الم نشرح بفتح نشرح ح بفتح المضارع الم نشرح الم يقدر ماذا نقول اذا كيف اجاب على هذه القراءه وكيف اجاب على هذا من يذكر الجواب له هديه ها نعم جائزا صر تلم نشرح ها والم يقدر او يقدر <تصفيق> ها لا يقدر لماذا ماذا كيف أجابه على يقدر ونشرح ها؟ <تصفيق> الذي اجاب ركزوا معي جيدا وجوابه لم يكون موفقه قالوا يحمل الفتح على التوكيد بالنون الخفيفه يحمل الفتح على ماذا يحمل الفتح على ماذا على التوكيد بالنون الخفيفه لان النون المؤكده اما ان تكون خفيفه واما ان تكون شديده واسمنا الثقيلة ها نقول اتلاقت ها طيب اذا ركزوا معي اذا قلنا هل هذا الجواب صحيح اذا قلنا حملوه على الفتح التوكيد. على التوكيد بالنون الخاذفة ثم حذفت وما هو الدليل ابقاء الفتحة دليلا على عليها على ان النون محلوفة ها؟ إبقاء الفتحي دليل عليها واضح جميل أنا سؤالي إذا حملوا هذه الآية ووجهوها كما إذا حملوا هذا البيت ألم يقدر أو يقدر على أنه ها؟ يحمل على الفتح على ماذا على التوكيد بالنون الخفيفه ثم حذفت وابقاء الفتحه دليل عليها ابقاء الفتحه دليل عليها هل هذا الجواب صحيح سيد صمم هل هذا الجواب صحيح حتى الاخوه في الغرفه يعني ممكن يجوب هل هذا الجواب صحيح ام لا ها من كامله جواب يقولنا حتى الإخوة في الغرفة إن أجابوا فلهم جائزة ها. حين ما تقدر من التوكيد ولا الخفيف تأتي هذا مشرح لك لا يلا جائزة كتاب فيه أجزاء كثيرة لا أسمي يلا مصرح خذ كتاب الجن. ها. وعيد السؤال توجيه قول الله عز وجل الم نشرح وقول الشاعر الم يقدر أو الم يقدر الم يقدر, ألم يقدر ها كيف لم يقدر لا يعني هناك من قال يحمل الفتحه على التوكيد بالنون الخفيفة ثم حذفت وابقى الفتحة دليلا عليها هذا الجواب صحيح ولا غير صحيح إذا كان الجواب صحيحا قل الجواب صحيح ثم بين واذا كان الجواب غير صحيح قل الجواب غير صحيح ثم بين ما بعين والكتاب في اجزاء كثيره والاخر كتب هناك في الغرفه من يكتب الجواب لو جائزه آه نعم صحيح ها من يأتي بالجواب له جائزة ها ها ما لكم لا تنطقوا الجواب وركزوا عليه وسجلوه لأن هذا الجواب طارت من حوصلته الجائزة هذا الجواب ها هو أنها إن ألم نشرحه هذا مش شخص الجائزه هذا خصو داعش طيب الجواب الصحيح ان نقول هذا الجواب الذي اجاب به جواب غير صحيح لماذا فيه شذوذان ركزوا معي فيه شذوذان ايش هو الجواب اللي فيه الذين قالوا يحمر الفتح على التوكيد بالنون خاففة، ها؟ بالنون خاففة، فنقول لو يش هذا الجواب فيه شذوذان ما هو الشذوذ الأول توكيد المنفي بلم وهذا لا يمكن توكيد المنفي بلم ثانيا حذف النون لغير وقف ولا ساكن وهذا أيضا غير ممكن إذن هما شذوذان في اللغة العربية واضح هما شذوذان في اللغة العربية اعيد أعيد أه؟ قلنا لأن هذا مهم جدا الذين وجهوا قوم الله عز وجل ماذا قالوا ماذا قالوا قالوا, يحمل قالوا يحملوا عن الفتح على التوكيد بالنون الخفيفة، وثم حذفت وإبقاء الفتحة دليلا عليها. قلنا هذا الجواب غير صحيح. ليش غير صحيح؟ لأن فيه شدودين. لأن فيه شدودين. الشدود الأول ما هو توكيد المنفبا؟ هل يمكن؟ لا يمكن. ثانيا حذف النون. النون لغير وقف ولا ساكن. لغير وقف ولا ساكن. وهذا لا لا يمكن. واضح؟ طيب إذا كان هذا الممكن ما هو الجواب الصحيح؟ ما هو الجواب الصحيح؟ الجواب الصحيح ان يقال هذه لغة هذه لغة ولذلك سابقا قلنا لكم سمع هذا أو هذه لغة أو هذه لغة جيد إذا فهم هذا بد ان نسألكم سؤالا من يذكر منكم ما تنفرد به لما على لما في ابيات المنظومه ذكرناها منثوره وفهمتموها والحمد لله من يذكرها منظومه هناك ابيات اربعه هذه الأبيات يعني اصبحت يعني من الضروريات التي ينبغي ان يفهمها طالب العلم واضح هذه ابيات اي طالب اي طالب يبتدئ في النحو عندما يصل الى الي لا بداني يحفظ هذه الابيات اذا اراد ان يعرف ما تنفرد فيه لما علل لما علل ولذلك اكتب الابيات لما كلم انفردت في خمسه لما كلم انفردت في خمسه لما كلم انفردت بخمسه عدم الاقتران بالشرطية عدم الاقتران بالشرطية بينما لم تقترن فإن لم تفعل ولا يقال هذا في لما لما كلم انفردت بخمسة عدم الاقتران بالشرطية وأن منفيا بها يتصل أنتم ترون هذه الأمور الآن؟ أه؟ طيب وعن من في».ى بها يتصل بزمان الحال ولا ينفصل أو بزمن الحال ولا ينفصل هذا بيت ثاني وعن من منفيا بها يتصل بزمن الحال ولا ينفصل وعنه مقرب للحال بعكس لم في غالب الأحوال هي لما كلم انفردت بخمسه عدم الاقتران بالشرطيه وان منفيا بها يتصل بزمن الحال ولا ينفصل وانه مقرب للحال وأنه مقرب للحال بعكس لم في غالب الاحوال وان ثبوته قل منتظر وانه مقرب للحال وأنه مقرب للحال بزمن بعكس لم في غالب الأحوال وأن ثبوته قل منتظر والحذف فيه جائز لا ينكر والحذف جائز لا ينكر هذه الأبيات منصور هذه قرأوا الأبياد ثم اذكرواها للمسائل منصورة أولاً اذكرواها منصورة ثم اذكرواها منظور لما تختص بأمور أولاً وجوب اتصال ما فيها بحال النطق ثانياً قرب ما فيها من الحال بخلاف لن الفصودي كون من فيها متوقع الحصول بخلاف لن نحن سمعنا هذا, الـ هذا الـ الأمر فقط ابدأ الأمر الأول الأمر الأول يفع صوت الجيد وجوب اتصال نفيها بحال النطق بخلاف لم لو تقرأها كذا على البيت يعني الاقترام الشرطي، عدم الاقترام الشرطية عدم الاقتران الشرطية ل... عدم بالشرطية. وأن من, وأن من فين بها يتصل آه... يعني ممكن يتمر... أن تستخرج هذا من الأمور التي ذكرنا له يقرأ الأبيات أولا ثم استخرجوها مما سبق لهم لما, لما كلام انفردت بخمسه ارفعوا اصواتهم لما كلام انفردت بخمسه اداب الاقتران بالشرطيه وان منفيا يتصل بزمن الحال ولا ينفصل بزمن. بزمن الحال بزمن الحال بدون اشبه بزمن الحال ولا ينفصل وانه مقرب للحال بعكس لم في غالب الأحوال وأن ثبوته قل, قل منتظر والحذف فيه جائز لا ينكار ماشي لا يذكر لا ينكار لا ينكار لأنه سمية هل فهمتم هذه الأبيات عم تصبر. نعم فهمتم هذه الأبيات طيب هذه الأبيات كرمها من صورة العانة كرمها من ضمة ها نذكر لنا المأثور السعد سمر لما تختص بامور ابدا وجوب اتصال نفيها بحال النطق وجوب اتصالها وجوب اتصال نفيها, نفيها بحال نطق. النطق نطق. هو وأن من منفيا بها يتصل, يتصل. زين ثانيا قرب نفيها من الحال وأنه مقرب للحال بعكس لم في غالب الاحوال نعم ثالثا كون من منفيها متوقع الحصول وأن ثبوته قل منتظر والحذف فيه جائز لا ينكر زين رابعا جواز حذف مجزومها اختيارا والحذف فيه جائز لا يمكننا نعم عدم الاقتران بالشرطية لم تذكرها أنه لما أنه أن لما لا تدخل عليها أداة الشرط الشرطية لم تذكرها وهي عدم الاقتران بالشرطية إذن حاولوا هذه منظورة تذكرونها منظومة الأول الأول وجوب اتصال نفيها بحال النطق. الثاني قرب نفيها فيها. طيب أنا أذكر لكم هذه المسائل وقولها من استخرجها من النظم. أولا وجوب اتصال نفيها بحال النطق. ماذا تقول؟ أحسنت وأن من بها يتصل. بها يتصل. الثاني قرب نفيها من الحال. وأنه مقرب للحال لا بزمن الحلو لا ينفصل، هاه، وأن من فيه بها يتصل، نعم، وأن هو مقرب للحال واضح، الثالث كونه، ثالث كون من فيا، كون من فيها كيف هو متوقع، الحصول غالبا يعني هو وأن مقرب للحال بعكس إذا مثلاً غير الاحوال هل هو؟ أما الأول كما قلت بزمن الحلو ولا ينفصل، الرابع جواز حذفه. ماذا مجزومها اختيار ماذا قلنا والحذف فيه ولذلك قلنا جوازا ما. ها حذف جواز حذف ولهذا قران البيت قال والحذف فيه جائز لا ينكر ماذا آخر؟ الخامس ثبوته الخامس لا يدخل عليه اداه شرط عدم الاقتران بالشرطيه وزاد بعضهم ولا يفصل من المجزوم يترارا واضح ونقف هنا ان شاء الله نكون قد فهمنا من حروف الجزم لم ولما وبقي لنا ألم وألم ولا بأس ألم وألم الأمر فيهم سهل وإنما الذي يأتي بعدهما وهي يسائلا عن أدوات الشرط فصال ما أقول أفن بسط باتفاق إذ ملئ وعند غيره للأسماء تضر مهما ومن وما وكيف نجعل أسانيا غير ظروف المجلأ إلى آخر الأبياد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونرجو أن يكون الصوت كان مسموعا وأن الدرس أيضا كان مسموعا ومفهوما وحاولنا أن نكرر وإنما التكرار الذي يحدث للفهم فقط للتقرير وللتقرير, وللتقرير وإلا لو شئنا أن نذكر كما ما نفهم فقط وما نحفظ دون أن تفهمه فهذا ربما الأزرولية نقضي فيها أسبوعين بين الله أسبوع، ولكن لا بد من الفهم هذا هو المقصود المقصود كما كان يقول عبد الله المسعود فليكن همك ما في الكتاب لا ختم الكتاب كذلك الإنسان دائم يركز على الفهم وأن لا يكون ممن زار الفن وخرج. دون أن يستفيد منه شيئا أن يكون خرج ورجع بخفيه نين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته